الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده الاستاذ سعيد يقول في الاسلوب العلاجي هل يعني خل لهم اعمار عمر وعيه معين وفتره معينه ليروا كيف قاعده التوفيق ما يصلك الرعي لغير المحارب الذهاب مصاحه ان مع العيال واذا بعد استحيل احول لذلك والاهداف على صوره كان الدين على الغربيه قال سنتكلم انت تفتكر يعني الاغلبيه من دي ترين دي لا كمان الاغلبيه الثانيه صغير ولا كبير لا بتاع صغير وديسه اكثر واحد احنا محتاجين عليه قال يعني والله بيت واحد من الواحده الكلام ما بين اقول كلام كاشيه ما مش صحيح بس استخدمت اثنين من اول كله ضلاله. امره منه واحد يباك من الناب موسيقى. ناعدة جدا يبدأ علماله. والله خير. علماله ده بل موسيقى. والعلمال الزاسي والعلمال الزاسي والعلمال الزاسي والعلماله الجامعة. قوله قلت الدين بتاعكم ده. الدين تاعكم ما يستمعهم. الدين ما هو دون طريقه. الدين فيه هرية يعطوخية. يعني يصل الدين عن الحياة. نفس الشعلان تلقى بشيء مصروره. طلع المريح من المنظار ذاته بقربة قدريب. كان نتيجة لمصرفات لي... لي... سيئة من الرجال الكنيسة ذي الاسبتين كورتغان. اتكتر في شعلانة وقصد في شعلانة ذاته بس... تصلي رجل الله الشيخ وقصوم الشيخ كسافر الشيخ كعملية المانيه ده هو عايز على هو برفع قال ده تجاهل علاقه منهم بتجاوزت الحق بالنسبه للدين عن شو على الحال ولكن احنا دلوقتي بنصلي تصليت اكبر مرتبه تعظيم اه اشهدوا غيره اسعده انكم بيصلوا بالحق لاخيرا ابتدى التغيير ده الله صاعدتها أقول السيد هل يبدأ فعلا؟ أنا أتكلم عن الباكعة الباكعة البشر أتكلم عن الباكعة لو كنت في إيران حالي مثل أنا كنت الآن إيراني كان مثل كرامعنا للشيئة لأنهم أدامنا كلها إنهم الشيعية والشعب كلهم الشيعي وأهل سنة الآن ونابتوا على التموشل الشيئة استفائل لو كنت في روسيا مثل اه كلامش نحكيوا على شعوبيه وكذا يعني باهي مثال والحزب العضوي يحاربهم كذل الحزب وقاعدين يناقشوا افكارهم واخلال هذا منها نتكلم عنه الاخلال يعني خطط ناقشنا فيها ال من الأهكام الشرية في الليهي وانا تحت مردنا وانا تحت مردنا نرد على المساة التي نقول هذا وانا تقول الحيواني أفضل انت فاتت لك إذا أنا أعرف قابل إذا كل حصواتي I'm ده اللي قال لي قال تنورنا عام تنورنا الحال انت ليه كده انا ما بكلمش تكلمه انت ده يعني كلمهم تكلمني يعني لو انت ليك لو انا بس انا انا ده انا ده انا ده ها ابويا بيقول لي كده خليني لو في حاجه زي دي от тебе на اولاد а скок كده вода тлея а тау алейкум ахал кан маамка мамита كده латал мофут евадата табалан بدل ева